فيقول الذين ل ظ م و ا ر ب ن النابلسي أ خ للعلوم ا أ ق س م م من ت ق ب ل م ا ل ك م من ز و ا ه وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم, وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان إ كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إ ن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الارض غير الأرض السماوات أ الأرض ر ض و ا ل وبرزوا لله